فاذن المؤذن فدمعت عيناه حزنا على امه المسكينه لما رات منه من عقوق ولكن فات الاوان لانها ماتت مات. ازل المدن وقاموا الصلاة اهل الصلاة اهل الصلاة يطلبون الله نجاة من تهى ذرب الحياة من تهى يا محمد وش أنا سويت يا الله لهنا اخطات يا الله وش أنا سويت يا الله لهنا اخطات يا الله لهنا اخطات يا وكثير لي راح ألمي ومسأل لي لي هضاة كيف جاوض ويش أقول لي هضاة بهالبساطة كيف جاوض ويش أقول قصة تطول تقول قصة تطول. ترجعي يوم غرت من حياة يوم ضيعت الصهر يوم بدلت الرفي Ew. I'm just